بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فدرت وإذا القبور اعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك